وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني وَاَقُوْمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عليكم عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَنْفُ لَكُمْ يَا لَوْلَا وَلَا تَبَخَسُ الناس أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تعثوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم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 إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا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 ونحقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِدٍ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذب وَتَقِبُ إِنِّي مَعَكُ ابْنُ رَقِيب وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا أخذت الذين ظلموا الصيحة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يعنوا فيها. لَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِيدَتْ ثَمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَ اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم و بئس الورد المورود و اتبعوا في هذه لعنة و يوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أمباء القرآن قصه عليك من ها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فَمَا أُونِتَ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَبْدِيلٍ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد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 فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُو فَفِينَ لَهُمْ فِي هَذَا فِيهُ خَالِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُمْ إِنَّ رَبَكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ.